مسكوبة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عُرُبًا أترابًا لأصحاب اليمين ثُلَّةٌ من الأولين وثُلَّةٌ من الآخِرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظلٍ من يحموم لا باردٍ ولا كريم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 قُل انَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّن ذَقُّومٍ فَمَالَهُ مِنْ الْبُطُونِ فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين الحمد لله رب العالمين أن لا إله إلى الله وليه الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سلواته الله وسلامه عليه وعلى من تبه هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعده فسورة الواقع سميت كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على هذا ما ثبت باره التنميذي في سننه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله شبت كان ذهب بعض أسر الشيب وكان بعد الشعارات بالشيب في لحية النبي صلى الله عليه وسلم عنه. تعد يعني قيب من أشياء شعر ونحاء قال قال رسول الله شيبته، فقال عليه الصلاة والسلام شيبت نهود والواقع والموصلات وعم يتسألون وإذا الشمس كويرت فهذا الحديث طبعا هذه السور لها شأن عظيم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر من أن هذه السورة هي التي يعني كانت سمراً في ظهور أثار الشيء عليه الصلاة والسلام الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه السورة بالواقع وهكذا يعني سميت السورة في كتب التفسير سماها البخاري في صحيح تفسير سورة الواقع وكذلك التربري في جميع تفسير سورة الواقع وهي كذلك في كتب التفسير وفي المصاحف سميت بهذه الصور يعني لا تعرف الصور باسم غير هذا والصورة مكية في قول جماهير مفسرين وموضوعها أشبه ما يكون بموضوع القرآن المكي وطبيعة آياتها كذلك تتفق مع طبيعة القرآن المكي من حيث صغر الآيات وقوة وقعها وما تعالجه الآيات من قضايا البعث والجزاء والحساب هذه كلها موضوعات القرآن المكي والبعض يستثني منها بعض الآيات ولكن يعني البعض من المحققين من أهل العلم كابن عطية في المحرم الوجيز فهو يقول كل هذا لا يثبت يستثنون بعض يستثنى منها قوله قوله تعالى أَفَأَفَبِهَذَا بهذا الحديث تُمُدِّهِنَّ وَتَجَاعَلُنَّ وتجعلون أَن كُم تكذبون على اعتبار أن يعني هذه الآية لا تعلق بقصة نُقَعَت في المدينة حين يعني يعني يعني المدينة على سطح السماء يعني مطر كان بيقول حدث يعني مطر كثير فقال النبي عليه الصلاة والسلام أت أتذكرون ما قال ربكم الليلة أصبح من عبادي مؤمن بي, وكافر بي الحديث على كل حال لا يلزم من هذا أن تكون هذه الآيات نزلت في المدينة، لأنه أحيانًا يعني تكون آيات سبق نزولها ويطلوها النبي و ويطلوها النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة يعني كما حدث يوم بدر تلا قوله تعالى سيُحزم الجمع ويولون الضبوء بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمام والأيات نزلت يبى لكن النبي صلى الله عليه وسلم تلاها حين ضع الله عز وجل واستغفر به ليلة بدر كذلك في هذه الآيات ولذلك نقل ابن عطية بأن الصوامة مكية بأجمع من يعتد به من المفسرين. نقل ذلك في في تفسيره. والصورة صورة عظيمة جليلة قدر لها مقدمة ولها مؤخرة وبين المقدمة والمؤخرة مناقشات عقلية يذكر الله عز وجل عباده بالنعم وفي كل نعمة يوبخ الله جل على يعني الكفى الذين كفروا به سبحانه وتعالى وبنعمه. مقدمة الصورة تتعلق بوقوع الساعة أنها واقعة لا محالة لأن وهذه قضية كبرى من قضية القرآن قضية الوقوع الساعة والبعث والجزاء وما تعلق بها من قضايا البعث والجزاء والحساب قضية كبرى وكان المشركون ممكنين لهذه القضية كلية ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويستعدونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لا أنهم العذاب ولا يأتين من توهم لا يشعرون إذا هذه إذا الصورة فيها مقدمة والمقدمة تعلق بوقوع الساعة وأن موقوع حق لا ميت فيه ولا كذب فيه وحتى يوثق للموقوع الساعة أورض لهم بعضا من مظاهر انخرام هذا الكون وانفراط عقده في وقت الساعة فأوض لهم بعضا من مشاهدها وقسم الله عز وجل الناس حينئذ إلى أزواج ثلاثة كما قال جل وعلا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة هؤلاء هم أصحاب اليمين وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وهم أصحاب الشمال وهم مكذبون الضالون والسابقون السابقون أولئك المقربون هذه أصنف الناس أصناف الناس الثلاثة يوم القيامة أصحاب اليمين وأصحاب الشمال أصحاب اليمين وهم الأبرار والمقتصدون وأصحاب الشمال وهم الكفر والفجر المعزبون والسابقون السابقون, السابقون هؤلاء هم المقربون لله جل وعلا الذين سبقوا إلى الله جل وعلا بالخيرات في الدنيا. فغضبهم الله عز وجل منه يوم القيامة. هذه المقدمة وفصل في في هذه الأصناف الثلاثة وفي مآلات هذه الأصناف الثلاثة. وبر وفي بعض ما في, في نعيم هؤلاء وفي عذاب وفي جحيم هؤلاء. وأخر الصورة كذلك يعني إذا كانت هذه مقدمة إذا كانت هذه مقدمة الصور فآخر الصورة كذلك. تثبيت من الله جل وعلا وتأكيد على أن القرآن كلامه سبحانه وتعالى وأنه منزل منه وأقسم الله جل وعلاهم على ذلك فلو قسموا بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب المكنون لا يمسه إبن إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين ثم زمهم على التكذيب بهذا القرآن ومعاندته ومعارضته وقسم كذلك الناس أصنافا ثلاثة لكن في موطن آخر وهذه آخر صوت قسمهم عند الاحتضار وعند سكرات الموت ذكر لهم وثق الله عز وجل في آخر هذه السورة المبارك أصنف الناس عند سكرات الموت كما صنفهم في القيامة صنفهم في الدنيا عند عند الاحتضار فلولا إن كنتم فلولا إذا بلغت الحرق وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين هذه تقسيم الناس وتصنيف الناس إلى هذه الأصناف عند الاحتضار أيضا فواجه الله عز وجل كما واجههم في أول الصورة بتصنيفهم في مشاهد القيامة وعرصات القيامة أنهم أصناف الثلاثة كذلك عند الاحتضار هذه على على هذا التصنيف. فأما إن كان من من المقرمين فروح وريحان وجنة عيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصير جحيم. إن هذا له حق لا حق يقيم لا تكذب بذلك. إن هذا هو حق اليقين حق اليقين اليقين لا شك فيه فحق اليقين الذي لا يتطرق إليه شك ألبك فسبح باسم ربك نظر وبين المقدمة وبين المؤخرة مناقشات في نعم الله عز وجل عليهم نحن خلقناكم فلولا تصدقون فرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون أو أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبقين على أن نبدل عمشة لكم ونشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم النار التي ترون ناقشت كلها يذكرهم الله عز وجل بنعمه وفي كل مرة يستجيش قلوبهم لشكر الله عز وجل ولشكر نعمه ومن ثم الانقياد الاستجابة لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم هذه هي المواضيع السورة هي المباركة وسبب أنها كانت السورة التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما تضمنته من مشاهد القيامة وشاهد البعث والجزاء والحساب الحدث الهائن العظيم في هذا الكون الذي تتلطب عليه انفراط عقب هذا الكون الصورة مفتتحة بقول تعالى عز وجل إن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله. الحمد لله طبعا هناك قبل الخوض في الصفي قبل البداية في تفسير الصوَّة هناك طبعا بعض بعض الأصوات التي بعض الأصوات التي وردت في فضل هذه الصوَّة منها من قصوَّات الواقعة من قصوَّات الواقعة في كل ليلة لم تصبه فرقة أبدا لكن هذه الحديث ليس يصح منها وانما وهذه الحديث في سندها مقال والحاصل أنه يعني اللي ثبت فيها هو الحديث الأول شيئبات نهود والواقعة والموثلات وعما تسألون وإذا, وإذا شمس كوية لكن نغير ذلك من فيها في كل من يعني في سندها مقال يقول الله جل وعلا عز وجل من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس وقعتها كذبة خافضة رافعة. إذا وقعت الوقع إذا ظرف لما يستقبل من الزمان مضمن معنى الشرط مضمن معنى الشرط وإذا هذه يعني إذا التي هي ظرف لما يستقبل من الزمان وفيها معنى الشرط نعم هذه تدخل على الأسماء ولا تدخل على بالأفعال. لذا قال إذا إذا طيب لذا قال إذا السماء انشقت وأذنت له بها وحقت هذا الأصل لا تدخل على إيه على الأسماء طب هنا دخلت على الفعل فدخولها على على الفعل على تقديم على تقديم اسم محوظ لأن الأصل لا تدخل على الأسماء وليس على وليس ال الأصل استغفر الله الأصل في إذن تدخل على الأفعال ولا تدخل على الأسماء لأنها مضمنة معنى الشرط فهنا جاء جاءت السورة على هذا الأصل إذا وقعت الواقعة قد يقول قائل طيب دخلت على الأسماء في قوله تعالى إذا السماء انشقت لا هنا في على إدمار فعل على إدمار الفعل أي إذا والفعل المضمر الذي لم يذكر يفسره مع بعضهم إذا السماء انشقت أصلها إذا انشقت السماء فحزف الفعل لدلالة ما بعدها إذا وقعت الواقعة والواقعة اسم من أسماء القيامة كما كما كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الواقعة والطامة والصاخة اسم من أسماء القيامة وكل وكل اسم منها له صفة. فسوم يوم القيامة بالواقعة. لأن وقوعها محقق لا محالة لا شك في ذلك وسمي كذلك لتحقق وقوعها وسميت لقرب وقوعها طربت الساعة وانشق القمر طرب الناس حسابهم وهم في غفلات من فسميت بهذا لأن وقوعها محقق ولقرب وقوعها ولذلك قال الله جل وعلا فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ في وقعت الوقعة. إذا وقعت الوقعة يعني ليس هكذا كذبة يعني هنا الشرط هنا إذا وقعت الوقعة سيأتي جواب الشرط ولكن يعني في قول تعالى فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميم سوف تصن إذا وقعت هذه بعد بعد بيان الله جل وعلا لبعض مظاهر وقوعها فسوف يصنفون هذه الأصنف الثلاث إذا قال فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمان والاصحاب المشهمة ما أصحاب المشهم ليس الوقاعتها كاذبة إذا وقعت الواقع إذا المعنى النوقعة محقق لأن إذا تفيد التحقق بخلاف إن التي تفيد الشك فاستعمل الله جل وعلا إذا لأن وقوع الساعة محقق لا محالة إذا وقعت الواقعة ليس الوقعاتها كاذبة ليس الوقعاتها كاذبة يعني ليس في وقوعها كذب ولا شك ولا امتراء العرب تستعمل يسمى الفاعل أو اسم المفعول تستعمله بمعنى المصدر كما في قوله تعالى لا تسمع فيها لاغية أي لا تسمع فيها لغوا وكذلك العافية هو بمعنى المصدر ليس الوقائع هي كاجبه يعني ليس في ليس في قولة كجب ولا شك ولا متوقع يعني لا تشك في ذلك أنه وقعة لا محل وهذا كلام الله يز... وهذا كلام الله عز وجل ومن أصدق من الله حديث خافرته المفعمة وهنا يبين الله جل وعلا أن أن وقوع الساعة في حد ذاته كفيل بنقد الموازين الباطلة والقيم الهابطة التي كانت تحكم الناس فمن من القيم الهابطة التي كانت تحكم الناس ومن الموازين المختلة أن الناس ينظرون إلى أصحاب الجاه والسلطان ينظرون إليه بنظرة عجاب ونظرة آآ يعني آآ تمني لما لما هم عليه كما كما ذكر الله جل وعلا فخرج على قومي في زنته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قاون إنه لذو حظ عظيم هذه من الموازين وقال الذين وتلعلم وإي لكم سواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وللقى إلا الصامعون هذه من الموازين المختلفة فقدوم الساعة وقوع الساعة فيها اعتدال لهذه الموازين المختلفة وفيها إبطال لهذه القيم لها التي التي ينظب إليها الناس فناش ينظرون إلى أصحاب الجاه والسلطان نعم وينظون إلى الفقراء حتى ولو حتى لو كانوا كفر ينظرون إلى النزرة إعجاب وهذا في غالب دنيا الناس وينظرون إلى إلى الضعفاء وإي وإلى ال يعني من ليس لهم حظ من المال ينظون إلى النزرة تزرع فيقول الله جل خافضة وغفيعة لا هنا ستعتدل الموازين ستخفض أقواما إلى الجحيم وإن كانوا في الدنيا أعزاء وسترفع أقواما إلى أعلى عليين وإن كانوا في الدنيا وضعاء فستخفض من كان مستحقا للخفض ومن كفرة والفجرة حتى لو كانوا في الدنيا أعلى الناس إن ميزان الدنيا عند الله لا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناحة بعوضة ما سق الكافر منها شربة ماء وسترفع من كان مستحقا للرافع في الدنيا حتى لو كان ضعيفا فقيرا مستضعفا لذا قال خافضة رافعة وهذا هو المعنى الذي تدور عليه عبارات المفسرين في تفسيرين السدية رحمه الله تعالى يقول تخفض المتكبرين والمتجبرين وترفع المتواضعين هذا كلام صحيح نعم وغيره كذلك يقول يعني تخفض أناسا وترفع آخرين صحيح إذا هي خافضة ورفيعة إذا الموازين المختلة التي يتعامل بها الناس وقوع السعة سوف تنقل... سوف تنقلب الأمور أو تعترض الأمور إلى ميزانية صحيحة خافضة ورفيعة الله جل وعلا أن يجعل وأن... أن يرفعن ويكم إلى أعلى إليه وفي وفي ذيك فيه الطويع الطويع من النفوس هل يكونوا من مم من من إلى, أسفل إلى أم يكونوا من من من من من من من الذين من من من عليين ثم من الله جل وعلا من لوقوع من حتى من لهم هذا الحدث العظيم أورض لهم من من من من من من من من من من من من من من إذا رجت الأرض ورجّها إذا, إذا حدثت هذه سترون هذه المظاهر. إذا رجت الأرض ورجّها يعني رجت الرجّة بمعنى الزلزال والحركة أي سترج وتزلزل لا محالة لذا قال جل وعلا يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها طرون هذه الزلزال يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى هما هم بسكارى من الشباب ولكن عذاب الله شديد إذا رجت الأرض رجا لذلك الربيع ابن أنس يا رحمه الله تعالى يقول ترج كما يرج الغربال وهذا المعنى ذكره الله سبحانه وتعالى في صورة الحق وحملت الأرض والجبال حملت نقلعت من أماكنها وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة ضيبت في بعضها البعض دكة واحدة ولذلك ذلك الزلزال الذي تحدث يوم قيامه لا نظير له تعرفون إن إن, إن, إن إن مسألة الزلزال دي مسألة يعني لا طاقه للناس بها ولما وصلوا اليه من تقدم ومن من مقياس يخطر وما يخطر ده ويخطر بيقيس لك الزلزال اللي عدى ده ده قوته كام فقط لكن هل وقت تنبى بوقوع زلزال ابدا الزلزال ما يعني يعني لا ما نصل الناس منها ولا ولا في كاك ولا, ولا, ولا ماء منها فكيف بزلزلة الساعة لذلك الله جل وعلا ذكر إن زلزلة الساعة ليدلك على أن الزلزال في هذا اليوم لا نظيرها لأنها ترتب عليها انخرام وهذا الكون لجميع إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أسقالها وقال الإنسان ما لها ما لها لا تثبت ولا تستقر كما كانت مستقرة فيومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها تحدثهم في ذلك اليوم إذا رجت الأرض ورجت وبست الجبال بس. وبست الجبال بسا البسيسة في كلام العرب الدقيق الملتوت والدقيق الملتوت يعني المبلول فمعنى بست الجبال بسا معناها فتت الجبال وصارت لينة وذهبت عنها قوتها الصخرية التي كانت عليها في الدنيا فصار قد المبسوس يعني المبلول لينة لانت الجبال تغيرت طبيعتها لذلك يقول السلف وبست الجبال بسا يعني فتتت ولتتت صارت قد دقيق الملتوت يعني مبلول صارت لينة ذهبت قوتها الصخريه التي كانت عليه والمعنى ده هو يعني ذكره الله جل وعلا كذلك في ذكر صفات الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا يذر الارض قاعا صفصفا لا ترى فيه عوجا ولا امتا يعني ما فيش ليس عليها معنى مميز لاحد وكذلك في في قوله تعالى يوم تكون السماء كالمهن وتكون الجبال كالعهن العهن هو وفي آية أخرى وتكون الجبال كالعهن المنفوش كل الصفات دي معنى العهن المنفوش والصوف الذي تضروه الرياح فتحول إلى إلى زرغات لذا قال جل وعلا فكانت هباء منبثة والهباء فصره ابن عباس رضي الله عنه يقول هو شعاع الشمس إذا دخل من الكوة، من من الكوة، نحن عندك كوة في في النافذة أو في زوج فيدخل شعاع الشمس بتحول إليه زغط تراها في هذا الشعاع، وكذلك تكون الجبال. الأيات تشهد على الجبال بأن الله جل وعلا سيحولها من قوتها الصخرية إلى زغط تزهوها الزيح، وتسيو وت وت تذهب عن قوتها وتتصيول ليينة ثم تتحول إلى زغط. كما قال جل وعلا وطرى جبال تحسبها جامدة وهي تموم ومر السحاب طبعا سبب تفتت الجبال لعظمة هذا اليوم فينخيم لعظمته ولجلاله كلها ينخيم الكون كله علوي وسفلي وبسط الجبال بسا فتتت ولتتت فكانت هباء منبسا هباء منبسا زرات مبثّن متفاوتة كشواء على الشمس يعني لا, لا شيء. لا وكنتم أزواج ثلاثة وكنتم هنا بمعنى وصرتم أزواج ثلاثة مشاهد تصنيف الناس عند البعث والجزاء والحساب. ولذلك إذا الأولى إذا وقعت الواقعة إذا الثانية إذا وجدت الأرض وجد إذا دي بدل بدل من من إذا الأولى وجواب الشرط مضمن في قول مثلا فأصحاب وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة فهنا عشان ربط الشرط بجوابه هذه إذا مضمن معنا الشرط فلمد يكون في رابط بين الشرط وجواب الشرط فأصحاب الميمنة يعني صر تم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة وهؤلاء هم أصحاب اليمين ما أصحاب الميمنة وأفصل الله جل وعلا في, في صفات أصحاب الميمنة فلقتح ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك ورقبة أو إطعام في يوم ذي مسربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة طبعًا أصحاب فأصحاب منا ما أصحاب الميمانة تفخيم لأولاء يعني أي شيء أصحاب الميمانة إذن هذا تعجب للنبي صلوات الله وسلم عليه وسلم من الله جل وعلا عباده يعني فكيف أصحاب الميمانة وهذا مستعمل في القرآن الحاقة ما الحاقة وما أضراك ما الحاقة القايعة ما القايعة وما أضراك ما القايعة أسلوب ده مستعمل في القرآن أسلوب التعجب يقول الله جل وعلا فأصحاب ما أصحاب الميمنة أي اللي من حال هؤلاء أي شيء أصحاب يا هؤلاء تعجب من حالين. حين تقول زيد ما زيد ما زيد يعني في قوته وفي شدته وأصحاب المشأمة هؤلاء هم أصحاب الشمال الله زي سوف يعني يذكرهم ويقول الشمال بعد ذلك ما أصحاب الشمال المي... المشأمة ما أصحاب المشأمة سمهم الله جل وعلا أصحاب المشأمة وهم أصحاب الشمال لشؤمهم لأنهم أشأم لأنه أشأم ما يكون على أنفسهم وعلى قومهم وعلى بلادهم هؤلاء والعرب تطلق شؤم على الشمال كانوا تشأمون من الشمال كانوا يزفرون الطير فإن طارت إلى اليمين تفألوا وإن طارت إلى الشمال تشأموا فكانوا يطلقون شؤم على الشمال، فجاء القرآن بما تعرفه العرب، والي مدى شؤمهم ومدى يعني فسادهم ومدى يع ما هم عليه وأصف وأصحاب المشتمة ما أصحاب المشتمة أي شيء أصحاب المشتمة أولاء ولذلك اليمين في الإسلام أفضل من, من الشمال النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه يعجبه يم واليمين يعني كريمة استعمل في في الأشياء الكريمة والشيمات تستعمل في الأشياء الأخرى في الاستنجاء ونحو ذلك إذا نمسك كان يعجبه التيمون في تنجو في تنعولي وترجولي وفي وفي وفي يعني ظهوره وفي وفي شأنه كله كما ثبت الحديث في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأصحاب المشآمات ما أصحاب المشآمات والسابقون السابقون هذا الصنف الثالث من الناس والناس ولا يتعدون هذه أصنف والناس في القيامة لا يتعدون هذه هذا تصنيف وهذه أصنف وليس ثم صنف رابع ليس لا يوجد والسابقون السابقون أولئك المقذبون هذا صنف الثالث من الناس السابقون والسابقون السابقون هذا مؤخر لكن هو هو أعلى الأصناف ولماذا أخره الله جل وعلا في الترتيب لأنه سوف يفصل فيه سوف يفصل فيه أولا قبل أن يذكر بقية الأصناف فهو مؤخر في اللفظ لكنهم هم أعلى الناس رضبة والسابقون السابقون والسابقون السابقون السابقون, السابقون هنا جمع معرض بهم ماذا بالألف ولا؟ وسيغة العموم هذه تدل على ماذا تدل على أنهم يعني سابقون في كل ميدان تتسابق فيه النفوس الزكية. يعني والسابقون السابقون السابقون هذه السؤال الثاني تأكيد لل الأول الخبر أولئك المقربون سماهم الله جل وعلا السابقين لأن هذه كانت حالهم في الدنيا كانوا في الدنيا سابقين في كل ميدان تتسابق فيه النفوس الزكية من ميدان الخير. هم هم اسبق الناس إليها لذلك قال الله جل وعلا والجزاء من من من جنس العمل كما سبقوا في الدنيا إلى الله عز وجل بالخيرات اقربهم الله عز وجل سبقوا الناس غيرهم بالقدر من الله عز وجل اولئك المقربون الله سبحانه وتعالى والسلف هنا يفسرون والسابقون السابقون منهم من يفسر من يفسر الايه يا بالمثال ك ابن عباس رضي الله عنه يقول والسابقون السابقون سبق يوشع ابن نون يوشع ابن نون إلى موسى عليه الصلاة والسلام وسبق مؤمن آل ياسين إلى عيسى عليه السلام نعم وسبق أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه يس يس بالمثال يعني دي أمثلة للسابقين ومنهم من يقول هو الذي هو الذي يسبق إلى المساجد ويسابق إلى الصلاوات أول الناس ذاهبا إلى إلى إلى المساجد وهذا أيضا تفسير يب بالمساء وكل هذه الأقوال يعني يعني ومنهم الذي يقول أول الناس خروجا إلى الصلاة وأول الناس خروجا إلى الجهاد في في في سبيل الله وكل هذه الأقوال صحيح لأن السابقين هؤلاء ليسوا كغيرهم من الناس لا هم أصحابهما من عادية وأصحاب نفوس زكية كانوا يسابقون في الدنيا إلى الخيرات يسبقون غيرهم إلى الصف الأول إلى تجميرة الإحرام إلى الصف الأول إلى الطاعات هم من أوائل الناس ومن أوائل الصفوف في ميدان البذل والجهاد في سبيل الله إذا قال جل وعلا والسابقون السابقون إن الله جل وعلا يقول وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضوا السماوات والأرض عدة للمتقين وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضوا كعرض السماوات والأرض عدة للذين أمنوا بالله ورسوله إذا هذه نفوس زكية سبقوا إلى الله جل وعلا في كل ميدان يتسابق فيه أصحابه النفوس الخيارة الزكية والسابقون فخم الله فيهم والسابقون السابقون أولئك المقربون جزاء من جنس العمل كما سبقوا في الدنيا إلى الطاعات قربهم الله عز وجل يوم القيامة أولئك المقربون وانتبه إلى أن المقرب أبلغ من القريب ولا لا أيوم أبلغ القريب ولا المقرب المقرب عند الله جل وعلا قربه سبحانه وتعالى وأدنى منه لأن صيغة،, صيغة المقارنة تدل على إيه؟ على الاستفاء وعلى الاشتباء أولئك المقربون تقربهم الله سبحانه وتعالى الاستفاءهم واشتباهم على غيرهم أولئك المقربون في جنات النعيم في جنات النعيم من إضافة الموصوف إلى صفته في جنات النعيم والنعيم هو نعموم يشمل كل أنواع النعيم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون سلة من الأولين وقليل من الآخرين والسلة الجماعة من الناس لكنها الجماعة كثيرة لماذا لأن الله جل غابل بينه وبينه وقليل من الآخرين إذا إذا علمنا إيه إن السلة هي جماعة جماعة كثيرة من الناس ولا لا لأن الله جل وعلا قابلها بالقليل والسنة مأخوذة من ثلث الشيء إذا قطعته منه يعني فصلته ولذلك السنة بمعنى الفرقة والجماعة المجموعة لكن هذه عددها كثير لأن الله قابلها بالقليل وهنا اختلف المفسرون سلة من الأولين وقليل من الآخرين اختلف اختلفوا, اختلفوا. في المراض بالأولين وفي المراض بالآخرين الطبري رحمه الله تعالى حكى في تفسيره وجها واحدة ولا يحكي غيره هو مروي عن عن الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول سلة من الأولين من الأمم المتقدمة جمع عدد كثير يعني من المقربين هؤلاء كثير من الأمم التي مضت من أتباع الموسلين قبل هذه الأمة وقليل من الآخرين أي وقليل من هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم الطبري لم يحكي إلا, إلا هذا الوجه إذا يحمي الأولين عليه على المؤمنين من الأمم السابقة والآخرين المقربون من هذه الأمة أنهم قليل على اعتبار ماذا؟ على اعتبار ان الأمم السابقة في مجموعها أكبر ولا لا على اعتبار ذلك جميع الأنبياء والموسلين قبل النبي صلى الله عليه وسلم ففي مجموعين يقول صلة من الأولين جماعات كثيرة يعني من السابقين صلة من الأولين وقليل من الآخرين من هذه الأمة وهذا الوجه الأول الوجه الثاني أن المقصود بالأولين والأخرين هم أوائل هذه الأمة وأواخر هذه الأمة. والمعنى هذا ال والمقصود هذا ملوي عن محمد بن سعيد وعن غير أيضاً من وعن جماعة من من التابعين أن المقصود أوائل هذه الأمة ووأواخره. عندنا عندنا هنا في هذه في في في في قولة على سلة من الأولين الأوائل من الأمم السابقة من سلة جماعات كثيرة وقليل من آخرين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم حيؤد على هذا الوجه أشياء الذي اختاره الطبي الوجه الثاني أن الأوائل والأواخر من هذه الأمة طب هم كيف فهموا من هذه الأمة وسياقنا سياق عموم صلة من من الأولين والأولين ده مش عموم ولا لا، مش جامع معرف يا بالألف قلّام يبقى الأوائل يا من كل أمة وقليل من الآخرين الأواخر من كل أمة وهذا هو التفسير الصائب هنا في هذه المسألة أنه لما قالوا الأوائل والأواخر من هذه الأمة طيب ما هو سياق الآيات، هو سياق عام ده يوم ده القيامة دي حيحشر فيها الناس يعني حيحشر هذه الأمة فقط ولا حيحشر كل الأمم عش كل الأمة إذن ثلة من الأولين الأوائل من كل أمة سيكون أوائلهم أتباعوا الأنبياء منهم سيكونون كثير منهم من السابقين والمقربين والأواخر من كل أمة سيكون منهم قليل على هذا النمط من السابقين الأولين الذين قالوا من هذه الأمة كثير الكثير سيختار الوجه الثاني إن المقصود هم أوائل هذه الأمة هو كيف فهموها؟ مع أن الصيغة صيغة عموم هي تشمل تشمل الأوائل من كل أمة. فدخلت هذه الأمة بالتبعية ولا لا؟ الأوائل هم من أتباع الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال وحلف الصيح لفيا خير الناس قالني ثم الذين ألونهم ثم الذين ألونه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين التبعون بإحسان رضي الله عنهما وعند سمّاهم السابقين بالأولين، سماهم السابقين الأولين ولا لا؟ سماهم ذلك. ثم الوجه الراجح الوجه الراجح هو الوجه الثاني. أما المقصود صلة من الأولين، صلة من الأولين من كل أمة. أ سيكون ال ال الأنبياء، العهود القريبة من الأنبياء سيكون فيها جماعات كثيراً من السابقين، وأوَاخف هذه الأمة سيكون فيها قليل على على في في هذا الصنف من السابقين الأولين من من من السابقين المقربين. أما الوجه الأول أن المقصود أوائل المقصود أن المقصود أوقل هاجي الأمة يعني أن المقصود أن أن المقصود من الأولين من الأمم قبل أمة النبي صلى الله عليه وسلم منها أن النبي عليه قال حديثه في لا أرجو أن تكون ربع أهل الجنة فكبروا. قال ثلث أهل الجنة فكبروا. قال شطه أهل الجنة فكبوه شطه أهل الجنة يعني نصفها للجنة. طب كيف يكون كيف يكون هذه الأم نصف أهل الجنة؟ وعلى هذا التفسير سلة من الأولين وقليل من الأخير. لا مش عم شاكي منه كلامه. طيب وكيف يكون هذه الأمة التي خير أمة أخرجت للناس؟ كيف يكون السابقون الأولون من غيرهم أكثر من السابقين المقامين من من هذه الأمة رغم أن نبيها صلى الله عليه وسلم هو سيد ولاة آدم عليه الصلاة والسلام وأن هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس. ثالثاً حديث النبي صلى الله عليه الصحيح ما من نبي إلا وأُتي من الآيات ما آمن على مثل البشر وإنما كان الذي أُتيته وحيا أو حاخ الله إليه وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة لأن آيات الأنبياء كانت معجزات حسية صارت أثراً بعد عيب لكن بقيت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم آياته قرآن يطلى إلى ما شاء الله وإنما كان الذي يطيته أو أرحاه الله لي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا الشاهد فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا إذن لهذه الأدلة فيكون التفسير الصائب هنا في هذه المسألة مقترر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وليس ما حكاه الطبري سلة من الأولين وقيل من الأخير سلة من الأولين من كل أمة سيكون الكثير من صدر هذه الأمة من أتباع الأنبياء وتدخل هذه الأمة بالتبعية أول الأمم وقليل من الآخرين وقليل من الآخرين قليل منهم أواخر الأمم وهذه الأمة بالأحرى يكونون من السنقين المقربين طبعا كلما بعدت العهود عن النبوة كلما ضعف الناس وضعف الإيمان يقول سلة من, من من الأولين وقليل من الآخرين الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم مبارك على عمدي ورسويني نبينا محمد وعلى آله وصحابي أجمعين أنا طارد الشيق أحمد يقع لأنه لا يحب لأن قراءته أولا كان يقع فأنا أحب قراءته فجزا <تصفيق> الله خير الحمد لله رب العالمين